اِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ فَضِلُّوا اللَّهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُمْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْرِبُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازق الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلعكم أهوالكم ولا كِرَّ الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله أبو خبير بما تعملون